صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تبارك الذي جعل في السماء وهو الذي جعل الليل والنهار حلمة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خلطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّ سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمَقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ وَلَمْ يَقْتُلُوا وَكَانَ بَيْنَهُمْ ذَلِكَ قَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ وَلَا يَقُتِّلُونَ فعل ذلك ينقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة حسنات وكان الله ظهورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعيانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أسواجنا وذنياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولا بِمَنْ صَبَرُوا وَيُرْفَقُون فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمَقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَالشَّرُّ فَيَكُونُ لَكُمْ